ويردع زيز رحمه الله تبسل عظيم وشفاعة كريمة بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك العقل المبين لا إله إلا الله القول اليقين ربنا ورب السماء الأولين لا إله إلا الله واهتمونا شريك له له الملك والحمد وهو الله يمُت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الشكر والنعمت لا إله إلا الله إقرار لربوبية سبحان الله خطوة أعظمتي وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم السماوات والأرطين يا ذا الجلال والإكرام يا حيو يا قيوم اللهم اصني على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليته وسلمت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك عميد مجيد وينشق قلبه من هيبته عنك عليك يا رب ما بحق اسمك الذي يصعد به جبرائيل عليه السلام إلى السماء ويهبط إلى الأرض عليك يا رب ما بحق اسمك الذي قرأه داود عليه السلام ودعاك به فجعلته خليفة في الأرض عليك يا رب فبحق اسمك الذي دعاك به سليمان عليه السلام ورزقته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب عليك يا رب فبحق اسمك الذي دعاك به أيوب عليه السلام فكشفت به وروته فنجى به من كيده من الدود عليك يا رب وبحق اسمك الذي دعاك به موسى عليه السلام ودخل على فرعون ونجى من كيده عليك يا رب وبحق اسمك الذي قرأه يوسف عليه السلام في الجب وخرج ببركته عليك يا رب وبحق اسمك الذي دانيال عليه السلام ونجى به من الكفرة والبلاء عليك يا رب وبحق اسمك الذي قرأه بنو اسرائيل ننجيتهم بكرامك ورحمتك ورحمتك ننجيتهم بكرامك ورحمتك من البحر عليك يا رب وبحق اسمك الذي قرأه حضر عليه السلام فمشىني عليك يا رب فبحق إسمك الذي أنزلته عليك يا رب فبحق إسمك الذي هو الرحمن الرحيم عليك يا رب فبحقي ألف لأمين ذلك الكتاب عليك يا رب فبحق ألف لأمين الله لا إله إلا هو العيّ القيوم عليك يا رب فبحق قل الله هواهما الملك عليك يا رب وبحق علمك أسألك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى, وعلى جنوبهم عليك يا رب وبحق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي عليك يا رب وبحق يا أيها الذين آمنوا عليك يا رب وبحق الحمد لله الذي خلق السماوات فَبِحَقِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلِمَاتِ وَالنُّورِ عليك يا رب فَبِحَقِّ الْإِفْلَامِينَ صَوَادِ عليك يا رب فَبِحَقِّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ عليك يا رب فَبِحَقِّ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَتٌ مِّنَ ال وبحق الفلام رات كايات الكتاب الحكيم عليك يا رب وبحق الفلام رات كتاب احكمت اياته عليك يا رب وبحق الفلام رات كايات الكتاب المنذين عليك يا رب وبحق الكتاب كتاب أنزلناه إليك عليك يا رب وبحق الأفلام روات الكآيات الكتاب وقرآن مبين عليك يا رب وبحق أتام الله فلا تستعجله عليك يا رب وبحق سبحانه الذي أسرى عبده عليك يا رب الله المصلي على محمد وعلى آل محمد ورحمة محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وبارك ورحمت وترحمت على إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميل مجيد اللهم إنك تعلم سري وعلى أنيتي فأقبل, فأقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين اللهم بحق اسمك الذي هو مكتوب على أجنحة الملائكة عليك يا رب وبحق اسمك الذي دعاك حملة العرش عليك يا رب وبحق اسمك الذي هو مكتوب في التوراة والإنجين والزبور والفرقان عليك يا رب وبحق رحمتك وغاية نعمائك على العالمين والمظلومين عليك يا رب وبحق وجهك الكريم عليك يا رب وبحق كلماتك الطيبات عليك يا رب وبحق أسرار التي في قلوب الصادقين والعارفين عليك يا رب وبحق اسمك الذي دعاك به إدريس عليه السلام ورفعته مكانا عليا وعظّن تجاهظ عليك يا رب وبحق اسمك الذي نجابه نوع عليه السلام من الطوفان عليك يا رب وبحق اسمك الذي قرأه إبراهيم عليه السلام وأنجيته من نار نمرود عليك يا رب وبحق اسمك الذي قرأه إسماعيل عليه السلام ونجابه من الذبح عليك يا رب وبحق اسمك الذي دعاك به يعقوب عليه السلام عليك يا رب وبحق اسمك الذي تعز به من تشاء عليك يا رب وبحق سورة الكهز عليك يا رب وبحق سورة مريم عليها السلام عليك يا رب وبحق سورة تغاه عليك يا رب وبحق سورة الأنبياء عليك يا رب وبحق سورة العج عليك يا رب بحق سورة المؤمنين عليك يا رب بحق سورة النور عليك يا رب بحق سورة الفرقان عليك يا رب وبيحق سورة الشعراء عليك يا رب بحق سورة النمي عليك يا رب بحق سورة القصص عليك يا رب بحق سورة العنكبوت عليك يا رب سورة الروم عليك يا رب وبعق سوره تيلو قران عليك يا رب وبعق سوره السجدة عليك يا رب وبعق سوره الاحزاب عليك يا رب وبعق سوره السفرية عليك يا رب وببعق سوره الملائكة عليك يا رب وببعق سوره ياسين لك يا رب وبحق سوره الصافات عليك يا رب وببعق سوره الصاد عليك يا رب وبحق سورة الجمل عليك يا رب وبحق سورة المؤمن عليك يا رب وبحق سورة فصلة عليك يا رب وبحق سورة الشورى عليك يا رب وبحق سورة الزخرف عليك يا رب وبحق سورة الدخان عليك يا رب وبحق سورة الجافية عليك يا رب وبحق سورة الأحقاف عليك يا رب وبحق سورة محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رب وبحق الصورة الفتح عليك يا رب وبحق الصورة الحجرات عليك يا رب وبحق الصورة القاف عليك يا رب وبحق الصورة الذاليات عليك يا رب وبحق الصورة التور عليك يا رب وبحق الصورة النجم عليك يا رب وبحق الصورة القمر عليك يا رب وبحق الصورة الرحمن عليك يا رب وبحق الصورة الواقعة عليك يا رب وبحق سورة الحديد عليك يا رب وبحق سورة المجادلة عليك يا رب وبحق سورة الحشر عليك يا رب وبحق سورة الصف عليك يا رب وبحق سورة الجمعة عليك يا رب وبحق سورة النافقين عليك يا رب وبحق سورة التغاب عليك يا رب وبحق سورة الطلاق aleyke ya rab wa bi haqq surati aleyke tahrim aleike ya rab wa bi haqq surati al-mulk aleike ya rab wa bi haqq surati al-qalam ya rab wa bi haqq surati وبحق صورة الـحاقة عليك يا رب وبحق صورة المعارج عليك يا رب وبحق صورة نوح عليك يا رب وبحق صورة الجن عليك يا رب وبحق صورة المزمل عليك يا رب وبحق صورة المتثر عليك يا رب وبحق صورة القيامة عليك يا رب وبحق صورة التهر عليك يا رب وبحق صورة المرسلات عليك يا رب وبحق سوره النبئي عليك يا رب وبحق سوره الزلزله عليك يا رب وبحق سوره عليك يا رب وبحق عليك رب وبحق سوره انفطار عليك يا عليك يا رب وبحق سوره الطارق عليك يا رب وبحق عليك يا رب وبحق سورة الغاشية عليك يا رب وبحق سورة الفجر عليك يا رب وبحق سورة البلد عليك يا رب وبحق سوره الشمس عليك يا رب وبحق سوره الليل عليك يا رب وبحق سوره الطوح عليك يا رب وبحق سوره الالم نشرح لك عليك يا رب وبحق سوره الدين عليك يا رب وبحق سوره العلق عليك يا رب وبحق سورة القدر عليك يا رب وبحق سورة البينة عليك يا رب وبحق سورة الزلزال عليك يا رب وبحق سورة الزلزال عليك يا رب وبحق سورة العاديات عليك يا رب وبحق سورة القارعة عليك يا رب وبحق سورة التكاثر عليك يا رب وبحق سورة العصر عليك يا رب وبحق سورة الهمزة عليك يا رب بحق سورة الفيل عليك يا رب بحق سورة القرش عليك يا رب بحق سورة الماعون عليك يا رب بحق سورة الكوفة عليك يا رب بحق سورة الكافرون عليك يا رب بحق سورة النصر عليك يا رب وبحق سورة التبت عليك يا رب بحق سورة الإخلاص عليك يا رب بحق سورة معيذتين عليك يا رب بحق كل وحش أوحيته ولك وكل قلايم قضيته بحق كل واحد أوحيته ولك وكل بحق كل وحش أوحيته وكل قلايم قضيته عليك يا رب اللهم تعلم سر وحاجتي فبلغني نيتي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الجنوب إلا أنت برحمتك يا رحم الله اللهم أسألك بأن لك الحمد كله لا إله إلا أنت الحمام من نامت أيام وديع السماوات والأرض يعد الجلال والإكرام اللهم إني أسألك بنور وجك الكريم عليك يا رب وبحق آدم وحوّى وبحق النبيين والموسلين وعبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراطين عليك يا رب وبحق من له الحق أن تدخلني الجنة وبحق من له الحق أن تدخل لي جنة جنتك النعيم مع الذين ألعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا عليك يا رب وبحق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش والكبوبين وبحق الحافين والمسبحين حبل العرش وبحق خزنة الميراني عليك يا رب بحق الصراط والميزان عليك يا رب أسألك يا رب بحق ستة آلاف ستة مئة ستين آية من كتابك القديم عليك يا رب أسألك بحق مئة وأربعة وعشرين ألف نبيين عليك يا رب وأسألك بحق دعاء الذين يقرأه ملائكتك المقربون عليك يا رب وأسألك بحق البيت المعموري والبيت الحرامي عليك يا رب وأسألك بحق العرفة والحجر الأسود عليك يا رب وأسألك بحق الصفا والمروة عليك يا رب وأسألك بحق الكعبة عليك يا رب وأسألك بحق اسم اللبي على كفي. ملك الموت عليك يا رب أن تغفر لي ذنوبي وتقضي حوائجي وحوائج المسلمين وأنت على كل شيء قدير وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين